بمستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين ما هي دنيا تكن العقلين اوعى تروح بقى بالباي باي ويعين علينا الحرفيش نشقى عشان حبك ملطيش مكفوش العيش والشاي تبع من غير مطروف وياك تتجنن والمكانين فيها أصناق كله لازم له قمس لكتاب من أوطى ما فيهم للهاي اتفقد من غير مظهور ويأكد جنن ونقود ده دهل عندنا مفهور والخارج من هنا مولود سلم لنا بعض طروا معي أبقى أبقى أبقى أبقى أبقى أبقى No, no, no.